لهذا يغلب على هؤلاء الأشخاص ذوي الكارزمة أن يكون اهتمامهم مركزاً خالصاً لشيء واحد فقط كأنهم أساتذة اليوجا أو فرسان النينجا القدامى أو الرهبان البوذيين إلا أن الأمر لا ينطبق على كرولي يبدو أنه كان قادرا على الاهتمام بأشياء أخرى أيضاً ويبدو أنه كان يعتبر هذا جزءاً من الشيطنة المطلوبة للوصول إلى ما يريده كانت هناك امرأة حسناء تدعى السونيا جرين وصفها في كتاباته بأنها يهودية حسناء ممتلئة بالحيوية كانت مطلقة تعمل بتصميم الثياب والقبعات وقد عرفها كراولي وهم بها حبا لفترة قبل أن تتركه أو يتركها المهم أنها بعد ثلاثة أعوام وجدت لنفسها عريسا كئيبا وفنانا غريب الأطوار يدعى لافكرافت إنه من أهم كتاب الرعب الأمريكيين بل أهمهم في العالم كله فلا يمكن مقارنته إلا بمواطنه إدجر ألانبو وفي العام ذاته ظهر اسم الحذرة لأول مرة في كتابات لافكرافت إذن كانت المرأة تسلي زوجها الأديب البائس قبل النوم بحواديد أمنا الغولة هذه ويمكننا أن نتبين بوضوح تام الخيط الذي يصل بين كراولي ولافكرافت فيما بعد زعم لافكرافت أنه كان يطلق على نفسه في طفولته اسم الحذرة أعتقد الآن أنني اجد صعوبة في تصديق هذه القصة وأصدق أكثر أن لافكرافت لم يسمع عن الحضرات إلا عام عن 1921 عندما قابل الأخت سونية نور النهار يدخل كاملا بلا نقصان من النافذة الآن أستطيع أن أنام سأتصل بهم في المستشفى أخبرهم أنني أصبت بالفالج أو سقطت من الشرفة وأن عليهم أن لا ينتظرونني اليوم هكذا سأنعم بنوم عميق حتى الظهر. يقودني هذا إلى الكلام عن كتاب إينوخ الذي تكلم عنه الفتى فائز رحمه الله. هذا الكتاب ظهر إلى العالم مترجما على يد ساحر يدعى الدي. هذا الرجل زعم أنه التقى بكينات قديمة مخيفة عن طريق هذا الكتاب. قال إنها كانت تستعمل شفرة غريبة. لكنه وجد حل هذه الشفرة في الإينوخ واستطاع أن يتصل بها. وقد استعمل سحر كثيرون ذات الشفرة اللغوية ووجدوها مريحة. كان الفتى فايز يبحث عن كتاب إينوخ معنى هذا أنه مهتم بما قاله الدي مهتم بالكينات القديمة ثم سألني عن ناتان غزة معنى هذا أنه في الطريقة الذي يقود إلى كتاب نيكرون لا أحد يسأل عن ناتان غزة إلا إذا كان يعرف التاريخ الكامل لهذا الكتاب لهذا أنظرت الفتى من عدم الدخول في هذه المتاهات العبرانية ما معنى هذا كله؟ واحد هناك جرائم بشعة اثنان هذه الجرائم تمس أشخاصا لهم علاقة بدراسة التاريخ أو البحث فيه ثلاثة دم هؤلاء الأشخاص يكتب رسالة تحزيرية إنها الحروف الأولى من عبارة عزيف أربعة أحد هؤلاء الأشخاص كان يقينا يبحث عن هذا الكتاب ولكن من جديد ما معنى هذا كله؟ حقا لا أعرف لا أستطيع ربط الأحداث ببعضها لكن القصة كلها تحوم حول هذا الكتاب الرهيب لقد ظهر أو هو موشك على الظهور لقد حان وقت النوم فمة ميزيا مهمة هنا هي أنني لا أحلم أبدا عندما أنام في النهار هذا يعد بنوم مريح باسم وإلا وجدت الأخ الحضرت شخصيا مع كراولي قادمين ليجلس على صدري إلى أن أصحوا من النوم حان وقت راحات العقل ربما أخبر عادل هاتفيا بهذا الذي عرفته وربما لا إنه كمين مريع ودرينشير يتقدم بالخنجر نحو زكي المشعل في يد والخنجر في الأخرى وهو يضحك في جنون ويأتي بحركات تشريط أو سلاشينج كما لا أجد وصفا آخر ضربات هستيرية ترسم أقواسا في الهواء لابد أن تصيب واحدة منها بطن زكي هكذا تراجع للوراء محاذرا إن اليهودي مخبول فعلا إنه لا يكف عن الضحك كأنه يمزح كأنها دعابة لطيفة يغيظ بها صديقا إذا لم تكن كل الهياكل العظمية تخص النازيين بعضها كان يخص حمقى آخرين أرادوا شراء الكتاب لو هلك زاكي الآن فلن يجده أحد ونن يستطيع البروفيسور هاتون أن يثبت شيئا فقط قبل أن يتبين اختفاؤه يتجه درينشير إلى المصرف ويصرف الشيك أو يكلف أحدهم بذلك هجم أخرى مريعة في هذه المرة رجع أكثر فسقط على الأرض آلمه ظهره من جراء السقطة لكنه أدرك أنه تعثر في فريدز البديل النازي الذي كان أكثر نازية من هتلر جوارياد فريدز المتحللة كان ذلك المسدس الذي بخع به نفسه يوما ما منذ ثلاثين عاما مسدس عتيق ألماني وقبضت يده على المسدس ترى هل يعمل؟ هل ماذال صالحا بعد هذه الأعوان؟ هل هو محشو؟ لابد أنه كذلك هذا مسدس ضابط ألماني أثناء الحرب لم يكن قد أطلق أي سلاح ناري من قبل إنه لم يلتحق بالجيش بسبب ضعف بصري لكن الضرورات تبيح المحظورات وهذا الوغد المجنون قادم نحوه وهو يطلق الضحكات ولا يكف عن طعن الهواء حتى أن الهواء راح ينزل بغزارة سوب نحو صدر الرجل ضغط على الزناد ضغط على الزناد بدله أنه لن يتحرك أبدا ثم لان فجأة كان الصوت عاليا إلى حد لا يصدق لم يتصور قط أن يحدث كل هذا الصخب لقد تساقط الغبار من سقف الحجرة وبدأ أن الصدى لن يتوقف أبدا إنها التلقى الأولى التي تسمع هنا منذ نسف فريدز رأسه منذ ثلاثين عاما لكن الرجل كان قادما وهو لا يكف عن طعن الهواء هكذا وجه المسدس من جديد وضغط على الزناد ثانيا في هذه المرة حدث شيء لقد طر الرجل في الهواء ليسكت على ظهره على بعد مترين وهمدت حركته تماما المش على الوهاج بجواره على الأرض نهض زاكي واتجه نحو الرجل الراقب لم يرد أن يجازف لذا أطلق طلقة أخرى في الموضع ذلك فكر في أن يسترد الشيك لكنه لم يكسر على لمس الرجل كان ملوثا بالموت وأية لمسة يمكن أن تنقل لك العدوى هذه من قوانين التابو الشهيرة هكذا غادر الغرفة الرهيبة مشى في الممر حتى خرج من الباب إياه هناك درجات تقود لأعلى ثم فتحة صغيرة في السقف يمكنك أن تخرج منها لتجد أنك في ممر آخر تنظر لقدميك فلا ترى الفتحة التي خرجت منها لأنها مغطى بذات نوع السخور التي على الأرضية الآن يرى ممرا آخر قاده إلى خارج الكهف واستطاع أن يفهم سبب سرية المكان إنه موسط ببوابة حديدية عليها انذار من البلدية لأن هذا الكهف خطر وممنوع دخوله طبعا هم لا يعرفون أن هناك مقر كامل للنازيين تحت أقدامهم لم يحاول غلق البوابة التي ثبت عليها جنزير حديدي ثقيل لأنه خشي أن يضطر إلى العودة لسبب ما لكنه لن يعود لأي سبب هذه منطقة أقرب إلى سفح جبل تحيط به الأشجار الكثيفة السيارة العتيقة واقفة هناك ويبدو أنها قطعة طريقا متعرجا مرهقا غير ممهد قلبه يتواثب كطبل في صدره المفاتيح ماذا عن المفاتيح لن يعود لتفتيش جيوب الجثة أبدا نظر داخل السيارة فرأى المفاتيح معلقة حمد لله كان درينشر مطمئنا تماما إلى أن المنطقة قفر كان يلبس القفة زين عند قدومه لذا أعاد لبسهما وأدار المحرك كان عسير التشغيل طبع لا بد من هذا السيارات لا تعمل أبدا عندما يكون الغرض منها هو الهرب سوف تظل عنيدة إلى أن يأتي أحدهم ويدخل رأسه من النافذة شبح الرجل؟ لا ليس بهذه السرعة حاول عدة مرات جرب أكثر الحيلة التي يعرفها في النهاية استجاب المحرك وتصاعد الهدير المحبب للنفس وانطلق زكي بالسيارة تجربة طريفة هي أن تقود سيارة رجل قتلته في منطقة لا تعرفها في ساليسبيرغ وفي جيبك كتاب شيطاني مجلد بجلد الموتى أي كابوس هذا يمشي بالسيارة فوق الآثار التي رأاها من قبل في النهاية يرى طريقا ممهدا هكذا راح يمشي على غير هدى يقرأ اسماء على لافتات تتحدث عن قرى لا يعرف عنها أي شيء في النهاية رأى ما كان يبحث عنه الفلاح النمساوي العجوذ ذا الشارب الكف الذي ينقل تبنا إلى عربة صغيرة تقف إلى جوار الطريق هكذا سأل الرجل عن الطريق فأرشده وقد ضل طريقه عدة مرات حتى أنه تعج من عبقرية الرجل الذي استطاع المشي في هذه المتاهة قاد السيارة حتى اقترب من المدينة نوعا ثم وجد مجموعة من الأشجار فقادها إلى هناك وتركها ثم عاد راجلا وكان معنى هذا أن يمشي ساعة كان يعرف أن الشردة ستجد السيارة لكنهم لن يجدوا الرجل لن يجدوا بصمات عامة لا يوجد أي شيء يربطه بدرينشير إلا أن يكون الرجل ثرفارا أخبر زوجته او أصدقائه بوجهته قبل التحرك او أن يكون موظف الفندق قد تذكروا وجه الرجل جيدا هذا صعب لأنهم مشغولون جدا دعك من أن أحدا لن يسألهم الأهم هو أن مهمته العلمية قد انتهت سوف يكون في مصر بعد يونا وللمرة الأولى بدأ يشعر بالحنين لمصر لقريته لأصدقائه لقد شفاه كتاب نيكرونوميكون من عقدة الخواجة للأبد وهذا يعني أن للكتاب قدرات خارقة برغم كل شيء أنت <تصفيق> تغيرت <تصفيق> زكي <تصفيق> انا مش فاهم إيه لغيرك قالت هاك جابي وهما يقفان على ضفة نهر سلت ساخ متقارب الرأسين لكنه لم يرتبك من الطبيعي أن يتغير وقد حانت ساعة الفراق إنه نوع من انتحال العاطفة كما يضع الممثلون القطرة ليجيدوا في مشاهد البكاء أو كما يجلس المرء حزينا مهموما في سرادق العزاء لأن فريق الأهل خسر الكأس في مباراته الأخيرة قال لها لما واحد يودع أجمل وأراء إنسان عرفه في حياته ما تستنيش منه أنه يرقص من فرحة تعانقت أنام لهما وأدرك أنها تحبه حقا ما لم تكن تمتح للعاطفة بدورها أنت دايما في بالي أنا مش عارف إذا كنت حقدر أخلص الطلاق ولا لا بس أنا ححاول بكل جهدي خد وقتك مين عارف ممكن أنا أزور مصر السانادي أرد أن يصرخ كل إلا هذا ثم ابتلع لسانه لو جاءت لكانت فضيحة لكنه يحبها بالفعل وسوف يتزوجها في أقرب فرصة لكنه لن يقيم معها في مصر لا يريد أن يراها بلا خلفية من القصور القديمة والغابات وموسيقى موتسرت لا يتصور أن تكون خلفية صورتها هي باب اللوق أو العتبة سيقيم معها في النمسا النمسا؟ لقد صارت ملتخة للأبد بهذه الذكرى الراهبة لن يقدر على الحياة هنا أبدا والأسوأ أنه يشعر بأن الشرطة تلاحقه سوف تحيط به ألف سيارة في أي لحظة ويخرج رجال الشرطة المخيفون الذين لم يتخلصوا بعد من تقوس الجستابو ربما بلد ثالث لا يعرف المهم مؤقتا يجب أن يرى مصر وقريته بعدها يعرف ما يجب عمله جلس في السنترال يحاول طلب الرقم للمرة الألف كان قد أصيب باكتئاب مزمن ولم يعد يطيق أي شيء حتى أنه تساءل عما إذا كان أحسن صنعا برحلة النمسا هذه كان يتشجر مئات المرات يوميا ويصيبه الذهول من كم الزحام والبيروقراطية وصعوبة عمل أي شيء حتى ركوب سيارة أجرى عمل المعقد يحتاج إلى تخطيط وحظ حسن لكنه كان يريد إتمام هذه المكالمة لا بد أن يعرف من هاتون ما يجب عمله بهذا الكتاب الرهيب الذي يحتل حقيبة من حقائبه هذه الحقيبة صارت رمزا في حد ذاتها نوعا من التابو ثم زحف التابو ليشمل غرفة المكتب ذاتها وسوف يزحف ليحتل الشقة كلها يجب الخلاص من هذا الكتاب اللعين بأي ثمن كتاب مليء بالسحر الأسود تم تجليده بجلد الموتة وقد اقتضى الحصول عليه أن يرتكب جريمة قتل إنه الشؤم ذاته لو كان للشؤم وزن ولو الاحترامه لأستاذه لتخلص من هذا الكتاب في المرحاض مع شد السفون ثم سكب زجاجة كاملة من حمد الكاربوليك للتطهير الاخ اللي طالب انجلتاده كابينة ثلاث دوى صوت الموظف عبر مكبر الصوت فهرع إلى كابينة كانت هذه هي طريقة الاتصال بالخارج أو بمحافظة أخرى في تلك الأيام أغلق الباب الزجاجي عليه وانتظر حتى جاء صوت الجرس ثم سمع صوتا بريطانيا وقورا يسأل عما هنالك البروفيسير هاتون من فضلك قال الصوت بلهجة أكسفوردية عظيمة جدا لا تخرج إلا من فم تشريحه بريطاني أخشى يا سيدي أن سيدي البروفيسير توفى منذ أسبوعين أخشى أنها نوبة قلبية أنا رئيس الخدم يطرى سيدي يرغب أن يكلم أرمالك سيدي مثل هكذا جلست وسط عشرات الأوراق لقد جاءتني تلك الأوراق التي وجدوها في درج الصحفي الشاب فايز تلك الأوراق التي حسب سامح أنها خرائط سرية لأدق المواقع الأمنية في مصر في الحقيقة كانت أول نظرة تطلعك على كنهها إن النجمة الخماسية واضحة كالشمس في أول صفحتين دعك من عشرات الأشكال التوضيحية والتخطيطات التي تعطي الأوراق نكهة عفريتية مقبضة طبعا كان النص بالعبرية لا شك أنها ترجمت الأخ ناتان غزة كما هي منذ القرن السابع عشر إذن هذا الكتاب بين يديه هو كتاب أسماء الموتى ذاته لست شغوفا على الإطلاق بقراءة المكتوب او فهمه ولو حاولت لن أفهم شيئا على الأرجح لكن الملحوظة المهمة هي أن النص ليس كاملا آخر صفحة توحي بذلك إذن أين الباقي؟ يسهل افتراض أن الباقي في درج الصحفي لكني لا أعتقد هذا أعتقد أن ما وصله كان ناقصا ولعله كان يبحث عن كتاب D بحثا عن معلومات تقوده إلى الباقي أو إلى فهم الموجود هنا السؤال المهم التالي هو من أين حصل الصحفي على هذه الأوراق؟ يسعب افتراض أنه سافر إلى غزة ونحن في ظروة الحرب بيننا وإسرائيل لم تكن اتفاقات فك الارتباط قد بدأت بعض هكذا فتحت خزانة الثياب ووضعت فيها هذه الأوراق قال عادل في حرج احنا عارفين ان احنا ضيفين طوال يا هانم بس زي ما قلت لحضرتك تعاونك ممكن ينقذ ناس كتير قالت مدام فاتن وهي تضع القهوة على المنددة الرخامية <تصفيق> لا أبدا مفيش مشكلة زكي كان هيرحب بيكو لو كان هنا وانفجرت في البكاء مما جعلنا ندو كوغدين جاء يضايقان هذه الأرملة الباسلة كان عادل قد جاء القاهرة وعرف مني تفاصيل القصة التي استنتجتها حتى ذلك الحين كان الحل الذي توصل إليه هو فحص أوراق زكي هذا ليكن لكن كيف أذهب إلى تلك الأرملة لأقول لها أنني أشك في أن زوجها لديه نسخة من كتاب شيطاني فتسمح لي بالدخول للعبث في مكتبه لكن مع عادل لا توجد مشكلة لقد اتصل بها ضابط كبير في مدرية أمن القاهرة وأوصاها بنا لقد وفقت على أن نفتش بشكل ودي دون إذن من النيابة هكذا تجدنا الآن جالسين في صالونها لا نعرف ما نقول كنت قد قدرت نوعية هذه المرأة منذ اللحظة الأولى ربة البيت الفاضلة لعلها قريبة زكي التي لا تعرف شيئا في الحياة سوى بيتها طراز المرأة التي تساعد زوجها في بسالة إلى أن يرقى أعلى السلم الاجتماعي فقط ليركلها من عل ويتزوج فتاة ناس بمستواه الاجتماعي الجديد طبعا يتضح أن هذا خطأ عمره وتتمكن الفتاة من جعله يلعق التراب وهي عدالة شعرية لا بأس بها هي ترطي الجوارب بالتأكيد ترطي الجوارب لابد أنها ركعت على رجبتيها أمامه صبيحة يوم مناقشة رسالة الدكتوراه كي تلم حذاءه مرة أخيرة لأنه لو لم حذائه بنفسه لتكسر قماش السروال الآن قد ذهب سيدها لهذا هي في حالة عدام توازن تام كبالون انقطع حبله ولو لم يكن هناك أخ أو أب يحل محل زكي فإنها ضائع لا محالة فرغ عادل من ارتشاف القهوة فقال لها ممكن نشوف القوضة نهضت واقتادتنا عبر شقة بسيطة لكنها آية في النظافة إلى غرفة مكتب مرتبة بعناية حقا كانت غرفة ناسب أستاذا جامعيا بكل تلك الكتب القيمة في كل مكان على الجدار صورته التي تقول إنه لم يكن يشبه أبولو كثيرا ربما هو يشبهني إلى حد ما على المكتب كانت أوراق كثيرة لكن مجموعة منها بالذات كانت متماثلة الحجم والشكل فهي أقرب إلى كتاب لم يطبع بعد تفحصت الأوراق فوجدت أنها مكتوبة بالإنجليزية هذه المرة لا يوجد شك في الأمر إنها أوراق من كتاب سحر قديم نوعية الأوراق التي كانوا يحركونك في القرون الوسطى لو وجدوها عندك كانت الأوراق متسخة كأن كوبا من الكاكاو انسكب فوقها ويبدو أنها عملت بقصوة شديدة لكني أدركت أنها نسخة زينكوغرافية من كتاب الهوامش تدل على وجود خياطة إذن هو كان يستعمل هذه النسخة للدراسة أما الكتاب الحقيقي فغير موجود سقطت صورة على الأرض صورة امرأة على ما يبدو فانحنت الزوجة تأخذها أشار عادل إلى الأدراج في المكتب وقال الأدراج دي مفتحة مش معاي أنصحك تشوفي نجار يفتحها يا هانم مين عارف مش جايز تلاقي فيها فلوس أو وصية هبقى أعمل كده بس بعدين لما يبقى مزاج ريئة وجدت على الدرج ملفا من البلاستيك وعلى غلافه قرأت بالإنجليزية دراسة مصطفى أبي زينا أردت الغلاف على عادل في صمت هذا هو فيما أعرف اول دليل على وجود علاقة بين أربعة القتلة ونظرت للزوجة متسائلا فقالت في ضيق خد اللي أنتو عايزينه أنا كده كده كده كده هتبرع بالورق ده كله للجماعة على أي حال وتحسست رأسها كناية عن أننا أصدناها بالصداع هكذا قررنا أن علينا الرحيل الآن شكرناها وإن كنت أعرف أننا سنعود حتما لنرى محتويات ذلك الدرج جلست خلف مقود السيارة وجلس عادل جواري وقبل أن يتكلم رحت أقلب أوراق الملف ثم هزست رأسي سألني عادل ها في حاجة مهمة آه استنتاجات متعلقة بالعشرين شتون انت هتهزر؟ لا والله هو ده المكتوب حرفية وإيه اللي مكتوب تحت الأنوان الغريب ده في جي جي جي وجي كيلي جي جي جي جي, جي أنت تحت الطريقة عليا ولا ايه هو ده المكتوب حرفية أعتقد أنها شفرة محدش يعرف مفتاحة غير الأتلين لكن الملف لم يكن مشفرا كله أعتقد أنه شفرة فقط الأجزاء الخطيرة أنا ما عنديش وقت للكلام ده انا عندي موعيد مهمة أعتقد أني هسيبك مع الشعوزة اللي بتحبها دي تقدر الهرم. هزست رأسي وإن كان يصعب القول أنني ردت عليه كان ذهني يفكر في ألف شيء وحينما وصل عادل إلى وجهته قال لي شيئا فهزست رأسي موافقا وان كنت لم أميز شيئا مما قال وانطلقت بسيارتي ثم قررت بعد قليل وأنا أسمع صوت الصد في ذهني أنه قال على الأرجح اقرأ ثم كون رأيك على مهل وسأتصل بك في البيت رحت أتفحص الأوراق التي وجدناها لدى الدكتور زكي رحمه الله كانت ترقيمها ينتهي عند رقم معين مع عبارة لم تستكمل بعد هذه الأوراق ناقصة لا شك في هذا أتوقع هذا لأن العثور على ترجم الدي لكتاب نيكرونوميكون ليس سهلا ثم خطر لي خاطر اتجحت إلى خزانة الثياب وأخذت الأوراق التي كانت لدى الصحفي فايز رحمه الله ورحت أراجع أرقام الصفحات فهمت إن الجزئين يكملان بعضهما وإن كان أحدهما بالعبرية والآخر بالإنجليزية من الواضح أن الدي استعمل إسلوب الترجمة صفحة بصفحة لكن النص ليس كاملا النص الإنجليزي سوف يكتمل بجزء آخر أعددت لنفسي بعد الشيكولاتة الساخنة ورحت أطالع هذه الأوراق الرهيبة لم أفهم شيئا على الإطلاق ولعله حظي الحسن إن الكتاب معقد بحق هكذا وضعت الجزئين في خزانتي وجلست أفكر في معنى هذا هناك محاولة جاهدة لاسترجاع كتاب لم يجده أحد من قبل باستثناء اسماء مريبة مثل ناتان غزة ودي وكراولي وهذه المحاولة تتم في مصر بالذات علي أن أفترض كذلك أن الرجلين الآخرين يوسف ومصطفى لديهم جزئان آخران من الكتاب لكن هل هذا ينهي الأمر؟ كان علي أن أتأكد لذا انتظرت حتى اتصل بيه عادل بعد ساعتين قلت له اسمع يوسف أبو الحسن ومصطفى بوزينة عايز حد يدور في أوراقه أعتقد أن عندهم أجزاء من الكتاب هو الموضوع ده صعب بس مش مستحيل هحاول أرتبه لك بس إحنا عايزين نتائج لو أخدت بالك في مدرية أمن القاهرة واسكندرية بيتعاونوا مع بعض وده دليل على أهمية الموضوع فالله يكرمك ما تجيش في الآخر وتقول لي أني لقيت العفريت ولا شبح أبوس إيديك هحاول بس ما ضمنش النتائج بالمناسبة نعزمك على غدا طالما أنك في القاهرة <تصفيق> تعزمني على إيه يا عم الغلبان أنت طالما ما فيش لمسة ستاتي يبقى أحسن لك بلاش أنا مش عايز أصوم وأفطر على طبخ الشيف رفعت اسماعيل مش عايز أموت متسمم أنا بالعكس أنا بعمل مكرونه ممتاز ما تشغلش بالك بيه أنا طبق كشري من أي عربية أحسن لي من مكرون تك دي ماشي هتموت مسموم إن شاء الله وضعت السماعة وبدأت إعداد المكرون القاتلة التي سأكلها أنا فقط منذ عامين ونصف حدث هذا منذ عامين ونصف بالضبط في لوبي أحد فنادق وسط القاهرة جلس البروفيسور شارلز هاتون مسترخياً واثقاً من نفسه، إنه أستاذ الأجيال، واسمه يكفي لإنجاح أي مؤتمر، وقبول أية ورقة علمية في أية مجلة. بالنسبة للجالسين من حوله، كان الأمر يختلف، كانوا متوترين يجلسون على أطراف مقاعدهم، وهم يمدون آذانهم كي لا تفوتهم كلمة من الرجل العظيم. مع هذا الطراز من العلماء، تشعر أن تقديرك لذاتك يتوقف على تقديره لك، فلو أبدى عدم اكتراث بك أو لم يبال تشعر بأنك لست كما حسبت نفسك من يدري لربما أنت غبي أو أحمق أو عديم التأثير أليس هذا ممكنا؟ على الأقل كان أكثر الموجودين راحة نفسية هو دكتور زكي عبد الرازق فرجل أستاذه وعلاقته به حميمة منذ كان يدرس في إنجلترا لهذا كان أقرب الجالسين إليه وكان يكلمه بشيء من التبسط بل جرؤ أكثر من مرة على وضع ساق على ساق والغربيون عمتا لا يرون في هذا التصرف وقاحة لكننا نراه كذلك طبعا هاتن نفسه كان شيخا مهدما خفيض الصوت له عينان رماديتان لا تثبتان على وجهك أبدا لكنه بالغ الأناقة وفيه لمس من بنات الإمبراطورية الذين انقردوا في إنجلترا أو كادو عندما انقرد شاي الساعة الخامسة ليحل محله الهامبورجر وانقردت مدافع الأسطول لتحل محلها حاملات طائرات الأسطول السادس حتى ثقافة أجاثا كريستي وهولمز انقردت ليحل محلها سوبرمان وميكي ماوس الثلاثة الجالسون مع حفظ الألقاب يوسف أبو الحسن ومصطفى أبو زينة دارسة تاريخ أكاديميان الأول جاء من الإسكندرية خصيصا لهذا اللقاء الثالث هو فايز قطب صحفي شاب صغير السن جدا أما من حدد هذه الأسماء فهو دكتور زكي نفسه كان هاتون قد طلب إثنين من الدارس للتاريخ الذين يسافرون كثيرا إلى أوروبا وصحفيا شابا كان يريده شابا كي يضمن إخلاصه واستبساله في البحث وأن يكون غير ذي أهواء شخصية وغير متزوج وكان زكي قد عرف كل من هؤلاء الثلاثة في ظروف مختلفة لهذا اتصل بهم ليجمعهم في هذا اللقاء أهم ما في الموضوع هو أنه يعرفهم معرفة سطحية لا يريد أشخاصا يقابلهم كل يوم لهذا لم يكلف أي من رفاقه في القسم أما اللفتة التي أثارت دهشة الجميع باستثناء دكتور زكي فهي أن هاتون لم يبدأ الكلام إلا بعد أن تفحص باطن معصا كل واحد منهم كان هذا غريبا وقد قبلوه في ارتباك وصمموا على مناقشة الأمر بعد انصرافهم أما الآن فإن سن الرجل وهيبته تسمحان له بأن يفعل أي شيء دون توبيخ قال هاتفن بصوته الخفيض أنا ما عنديش غير جزء واحد من الكتاب كل اللي عندي معلومات مؤكدة عن كان كل جزء من الأجزاء الثانية بالطبع كان الكلام واضحا وإن احتاج الصحفي الشاب إلى ترجمة سريعة هامسة في أذني لأنه لا يجيد الإنجليزية جدا أردف الأستاذ البريطاني العجوز الموضوع خطير فعلا أنا متأكد من إن الوقت جاه عشان كنت أطلب منك وتتعمل مع الأمر الجدية ثم نظر إلى زكي وقال أنا عارف أن مهمتك العلمية قريبة هتروح ساليس بيرج هبأ أقول لك الطريقة لها تأخذ بها يهود اللي هناك يعرف مكانها أو على الأقل لا أعتقدها. ثم نظر إلى يوسف الباحث السكندر الزكي وقال أنا عارف إنك هتكون في إنجلترا ريب هنتقبل هناك ونديك جزء اللي عندي هو باللاتينية ما أقدر تشهك يا زفين يسافر هز الفتى رأسه في رهبة ثم نظر العجوز إلى مصطفى وقال أما أنت فهتسافر إيطاليا عشان تأخذ جزء من درجة من تيدورفيلتاس هي باليوناني هقول لك ازاي توصل للرجل نسخه ثم نظر إلى فايز وابتسم فتوتر هذا الاخير قال العجوز بينما زكي يترجم للفتى ما يقال اما انت فمهمتك صعبه شويه هقول عليها بعدين على المفروض ساد الصمت ثم سال يوسف بكياسه بروفيسور ليه ما يمش بالمهمه دي شخص ثاني ليه ما تكلفش حد من تلاميذك الانجليز لان الحظر ده عربي وانا راهنت ان محدش هيفهم كده بغير قارئ عربي لازم نتفق ان في حتة فاقلنا لها جنسية مهما الغربي قرأت رجم الكرآن فمش هيفهمها زي ما العربي بيفهمها الا لو حتة من عقله بقت عربية ومهما كنت قوي في الانجليزي فمش هتفهم شيكسبير زي ما بيفهم العقل البريطاني هو ده رهاني انتم تقدروا وتعرف احسن منا إيه للحظرة ده عايز يقوله الوقت بقى ديء وانا ما عنديش وقت ولا قوة ذهنية اسمحوا لي بالأبحاث المعقدة عشان كده من لكم المسؤولية دي ثم طلب من الفتى أن يجلس بجواره فنهض هذا متهيبا أدنى أذنه من فمه وراح يهمس له قال زكي منبها حضرتك ما أعتقدش أنه حيفهم كلامك هيفهم هيفهم لو كلمته بمطقبته الولد ده اسكاكم كلكم وضوضح على وشه ثم راح يهمس في أذن الفتا بما يريده منه مستعينا بورقة راح يخط فيها أشياء ومع كلماته راح اللون يفارق وجه الفتا حتى صار بلون هذه الورقة لو كانت الطباعة من نوع جيد عندما غادروا الفندق بعد الساعة وقفوا جميعا في ميدان التحرير عاجزين عن اتخاذ قرار في النهاية قطع مصطفى جو الصمت قائلا بلا كياسة الراجل ده مجنون ثم رأى النظرة المنذرة في عيني دكتور زكي فتحفظ قليلا لكن زكي قال في برود انت اللي بتقول كده ده انت باحث وتعرف قيمة الراجل ده لو كان الكلام ده من واحد طايش زي فايز كنت قلت معلش قال فايز في حدة انا مش طايش قال دكتور زكي بلهجة من لا يريد فتح جبهتين في آن واحد ما قصود شطيش قصدي إنك ما خدتش دراسة أكاديمية وما عندكش أدوات بحث زينا الراجل ده كمبيوتر بشري وبيعرف بيكلم عن إيه كويس أعتقد إن عقله عمره ما هيعجز أبدا حيفضل مخه جبار كده لحد آخر يوم في عمره وموضوع إنه يفحصي كل واحد دي غريبة جدا قال زاكي في حماسك عادته كلما تكلم عن الغربيين هو عنده أسباب قوية للموضوع ده هتعرفوا الكلام ده كله بعدين الناس الأجانب دول مش بيهزروا من غير مناسبة وبيوزنوا أفعالهم كويس عشان كده بيحكموا العالم الراجل ده قاعد كتير مع كراولي وسمع منه كتير كلنا عافين ان كراولي هو أكتر بني آدم معاصر للكتاب ده وتقال انه كان معاه الترجمة دي كاملة محدش عارف قال مصطفى ويتحاشى عيني زكي بصراحة كده يا جماعة حد فيك ونهو يكمل في الموضوع ده قال الفتى فايز في حرج ما اعتقدش اللي كان لكني بيسعب جدا يكاد يكون مستحيل قال يوسف انا عن نفسي مش عامل حاجة غير لمسافر البعثة دي ومهمتي سهلة إلى حد ما كان الأمر يبدو لهم سخيفا جدا وهميا جدا وقد قرر أكثرهم أنه ينوي الانسحاب بالاعتذار أما عن زكي نفسه فإنه صدق او لا تصدق كان آخر من يهتم بهذا الموضوع فقد كان يعرف شيئا واحدا إنه مخلص للرجل إلى أقصى حد وسوف يفعل كل ما يطلبه منه لهذا سينفذ المهمة بدقة لكن عليه أن يقنع هؤلاء كذلك لأنه من أتى بهم التالي هم مسؤوليته فيما بعد سوف ينسى الجميع الأمر لن يتذكروه إلا يوم يعود زكي من ساليسبرغ بالكتاب الرهيب يوم يعرف أن أستاذه البريطاني قد مات عندها سيعرف أن المهمة صارت على عاطقه هو سوف يتصل بالآخرين ويخبرهم بما عرفه ومن ثم تتحرك القصة من جديد يوسف سوف يذهب إلى إنجلترا، لن يقابل البروفيسور طبعاً لأنه مات، لكنه سيقابل أرملته، ولسوف تعطيه اوراقا كتبت باللاتينية. مصطفى سوف يذهب إلى إيطاليا حسب تعليمات الرجل المكتوبة، ليأخذ الجزء المترجم إلى اليونانية من الكتاب. فإيس سيقوم بتلك المهمة الرهيبة التي لم أعرف تفاصيلها في ذلك الوقت، لأنه لم يترك أي مذكرات، لهذا أتركها لخيالك الآن. مهمة تحتاج إلى شاب باسل غير ذي أهواء شخصية وغير متزوج وصحفي مهمة هدفها الظفر بترجمة ناتان غزة أي كتاب اسماء الموتى شخصيا هكذا صار لدى كل منهم جزءا من الكتاب ترى ما الذي عرفوه ما الذي وصلوا إليه هذا هو ما أريد معرفته بشده بعد إسبوعين صار عندي ملفان آخران واحد كتب باللاتينية والآخر كتب باليونانية وقد بدأت أدرك أنني كنت محقا بالفعل أرقام الصفحات تكمل بعضها ويا له من شعور رهيب عندما تدرك أنك تحضك في ترجمة تيودور فيليتاس او ترجمة فيرميس قرون عديدة مضت على هذه الأوراق وتم تناقلها من يد ليد خلصة هي الآن في يدك أنت بالذات لكن ما الذي نخرج به من هذا الكتاب بفرض أنه صحيح ثم خطر لي خاطر آخر رهيب هؤلاء ماتوا بتلك الطريقة البشعة لأن كل منهم كان يحتفظ بجزء من الكتاب لا أعرف من قتلهم ولا الغرض لاحظ أننا لم نسمع عن ميتة مماثلة لكل من امتلكوا الكتاب في التاريخ وإلى لكان دي أو كراولي أقدر مني بهذه النهاية ربما كانت لعنة الكتاب تصيب الأبرياء فقط أي الأشخاص غير الملعونين أصلا إذن ماذا عن مصير من يمتلك الكتاب بالكامل وشعرت بما بقي من شعر رأسي ينتصب نعم لو صح توقعي فأنا المرشح الأقوى الآن لهذا ربع كتاب كان كافيا لامتزاع القلب من الضلوع فماذا عن الكتاب كاملا هنا دق جرس الهاتف فوثبت مترين في الهواء ونسي قلبي أن يدق عدة دربات ثم نهدت فرفعت السماعة ليصلني صوت عادل يقول السنت فتحت الدرج بتاع جوزة مرات مين مرات الدكتور زاكي اصحى انت جالك تخلف عقلي ايه هنا انفجر وقال في غيظ لا انت ضربت خالص اوامن احنا لقينا مذاكرات الدكتور وطلعت مهمة جدا هتوصلك منها نسخة حالا انا اتصلت بيوم في مدرية امن القاهرة يريد تقراها وتقول لي رأيك اقولك لك لكن اوضع السماعة كي يتجنب سماع اكثر بعد ساعة دق جرس الباب فاتجهت لأفتحه كان هذا هو مساعد الشرطة شوقي الذي تحول عمله إلى إحضار الملفات لي شكرته فوقف يلهث طالبا كوبا من الماء وفكر للحظة في أن يصاب بنوبة قلبية ويموت على بابي ثم عدل عن هذا التصرف غير المهذب وحياني وانصرف وفي الداخل جلست وتفحصت المذكرات إنها تقع في حوالي مائتي ورقة تحكي بدقة وبخط نضيد أكثر ما يحدث للرجل على أن أهم ما وجدته كان ذكريات رحلته إلى النمسا هذا الجزء ألقى الكثير من الضوء على القصة هذا نموذج من أربعة يحكي كيف حصل أحدهم على الجزء الخاص به من الكتاب لقد تورت الرجل في القصة بعد موت أستاذه البريطاني لم يستطع التخلص من الأوراق ثم وجد أنها تضم أشياء مهمة فعلا هكذا اندمج في القصة إلى درجة أنه لم يكن يفارج غرفة مكتبه أبدا لا يوجد دليل في المذكرات على كونه كان على اتصال بالثلاثة الآخرين في أيامه الأخيرة يبدو أن كل واحدا منهم راح يبحث بشكل منفرد لكنهم لم يلتقوا قط لتبادل الخبرات ترى هل عرف كل واحد منهم أن الباقين هلكوا؟ لا أعرف إن الأخبار لن تزايع في الجرائد إن الجيران يمشون بطريقة عجيبة هذه الأيام إن أصوات خطواتهم تبدو كأنها آتية من غرفة النوم منذ أسبوع سمعت أحدهم يمشي فوق رأسي فبدى لي كأنما يتدرب على الوثب فوق مؤخرتي كان النعاس قد تسرب لعيني فقررت أن انام بعض الوقت ثم أعود التفكير أو أتجاهله هنا دق جرس الهاتف بإلحاح شديد اتجهت نحوه متثاقلا ورفعت السماعة كان المتحدث يتكلم الإنجليزية إنجليزية أمريكية واضحة وعرفت الصوت على الفور دكتور رفعت؟ أنا سام كالبي سام كالبي؟ السحر النصاب النيويوركي واليهودي مريض البرستاتة الأبدي؟ لكن هذا الجرس ليس طويلا كأجرس المكالمات الدولية انا هنا في المطار مطار القاهرة انتصلت بيك قبل سفري بس انت مردتش بالفعل هؤلاء الجيران قد تجاوزوا الحدود قلت في غباء وبلا شبه الترحاب واحدة وانت إيه اللي جابك هنا؟ مفيش وقت للشرح سيب البيت حالك وقعد خش قضة نومة ليه؟ إيه اللي حصل؟ سيب البيت فوراً خليك وسط الناس ده مستانيك في قط النوم دلوقتي اليوم قررت علياء ان تقتل زوجها لا تقلق هذه هي المرة العاشرة التي تعتزم فيها شيئاً كهذا أما في خيالها فقد قتلته فعلا ألف مرة فتحت الدرج وأخرجت المسدس الأنيق الصغير وحشته بالرصاص ثم راحت تنظر إليه في توجس كأنه ثعبان بعد دقيقة أغلقت الدرج وهمست من بين أسنانها ثم وقفت في الشرفة المطلة على البحر وأخذت شهيقا عميقا لتهدأ نوبة الهستيريا قادمة لذا راحت تتنفس بسرعة أنفاسا قصيرة خاطفة متى قررت أن الوقت قد حان للخلص منه؟ إنها من أسرة أورستقراطية لو لحظت هذا وليس القتل بالسلوك شديد التهذيب بالنسبة لهذه الأسرة على الأقل ليس موضة العام لكن أحيانا ما تصير الأمور لا تطاق بالمعنى الحرفي للكلمة منذ عشرة أعوان تزوجت دكتور مختار الأستاذ الجامعي المرموق إنه وسيم نوعا وعلى قدر لا بأس به من الرقي الناس مولع به ويقولون إنه ابن بلد وضريف وتراهية كون هذا هو ما وصفته به لأبيها لماذا لم يتزوج من قبل ولماذا يبدأ التجربة في سن الأربعين قال إن الحياة والدراسة لم يترك له الوقت ولا البال الرائق لأمور كهذه ثم قال أنه في لحظة ما يدرك المرء أنه إن لم يتزوج الآن سيكون وحيدا للأبد وكانوا يتحدثون عن أسرته الراقية الثرية نعم لابد أنه ثري كيف بربك يملك هذا كله من راتب الجامعة من الواضح أنه ورث مبلغا محترما هي أيضا تأخرت كثيرا في الزواج حتى صارت على مشارف الثلاثين لأنها كانت تعتقد أن الرجال صارصير تحوم حول ثروة أبيها أخيرا وجدت الرجل المناسب وتم الزواج وسافر إلى الخارج في شهر عسى القصير هكذا صارت حياتهما مزدحمة جدا يوصلها للنادي صباحا ثم يذهب لعمله في الكلية ويعود عند الظاهرة ليتناول الغداء في النادي أو مطعم ما ثم يعود بها إلى البيت ويقضي فترة العصر في مكتبه ثم يخرجان مساء أو يزورهما الأصدقاء هل لاحظت شيئا غير معتاد عليه في ذلك الوقت؟ لا تعتقد المشكلة أنه كان مكتملا مكتملا بطريقة تثير الريبة دائما هو متأنق دائما هو لامع دائما هو حاضر الدعابة دائما هو جاهز للكلام المنطقي وهذا شيء يثير الغيظ لكنها تحملته آه تذكرت هناك تلك الوحمة على معصمه إنها موجودة بالضبط في باطن المعصم على ارتفاع 3 سنتيمترات من المعصم رأتها مرارا لكنه يهجل منها بشكل خاص لهذا يحرص على ارتداء قمصان طويلة الكمين حتى مناماته لها كمان طويلان وهي لا تذكر أنها رأته بالثياب الداخلية قط حتى حينما ينزل إلى البحر يحرص على وضع شيء يشبه السوار حول معصمه علياء هستيرية لكنها لا تعرف هذا عن نفسها لهذا هي متأكدة أن شكل الوحمة يتغير كلما رأتها ترى تشعر أنها دائرة سوداء وترى تراها أقرب إلى شعار تجاري فلا ينقصها إلا رمز R وترى هي ثعبان يلتهم ذيله أو نجم خماسي ربما سداسي لكنها في كل مرة كانت ترى تلك الوحمة ربع ثانية ثم يغطيها زوجها في حرج لهذا كان احتمال أنها تخرف واردا لم تكن تهتم كثيرا لولا أن هذه الوحمة بدت لها سوقية وبلدي إلى حد كبير وقد اقترحت عليه أن يجد جراح تجميل بارعا يزيلها فاتسم ولم يقول شيئا ولم يزيلها هذا كل ما نغص حياتها في بداية الزواج لم ينغص عليهما شيء آخر إلا معرفتهما أنها لن تنجب كانت هناك مشكلة ما في المبيضين أم هو الرحم لا تفهم بالضبط لكن الطبيب قال إنه من الصعب أن تنجب من المستحيل في الواقع لأن لديها مشكلة غاية في التعقيد وقد ضايق هذا مختار كثيرا لكنه لم يتحدث عن الزواج ثانية ولم يتحدث عن الطلاق كل هذه ليست بالأسباب التي تدفعها إلى التدبير لقتله كما ترى خاصة أن القتل كما قلنا ليس موضة العام ربما فكرت في قتله أول مرة عندما حدثت قصة كلبها كلبها البكيني الحبوب سنوبي كان هو الشيء الأهم الذي جاء معها من بيت أبيها كان شيئا لطيفا صغيرا لا يكف عن النباح في وجه الغرباء فإذا اقتربوا سقط مغشيا عليه من الرعب منذ اللحظة الأولى لم يكن ثمة ود مفقود بين الاثنين الزوج والكلب بدأ أن هناك مثلث حب يجمع الثلاثة وأن الذكرين يغاران من بعضهما وكان ظهور زوجها في أي مكان يكفي كي يتوارى الكلب تحت أقرب أريكة وربما بلل نفسه من الرعب أتحدث عن الكلب للزوج طبعا أنا مش فاهم أنت إزاي بتحب الشيء البشع ده هكذا كان زوجها يقول كلما رأى الكلب وكانت هي تكتفي بنظرة باردة قاسية لائمة ثم تحتضن الحيوان الخائف الراجف إلى صدرها وهي لا تكف عن ترديد <تصفيق> وذات مرة وجد مختار الكلب يرتجف جوار أريكا في طريقي فلم يتردد في أن ركله ركل لا بأس بها أبدا أطاحت به مترين في الهواء ثم جاء اليوم الذي اختفى فيه الكلب تماما بحثت عنه في كل مكان بلا جدوة وقيل إنه سرق أو فر طبعا كان هذا مستحيل لأن سنوبي لن يفر إنها تعرف أفضل من ذاتها ربما لا نعرف الكثير عنها ربما نكتشف أشياء عن ذواتنا لم نكن نعرفها لكن لا يوجد أي سلوك غير مبرر لدى سنوبي أما عن احتمال سرقته فنحن لسنا في باريس لا أحد يبالي بالكلاب هنا إلا لجريها من أعناقها بحبل في الطرقات دعك من انها لا تترك وحده أبدا طبعا أمكنها أن تفهم القصة حينما وجد البستاني تلك العظام الصغيرة في حوض الزهور بعد ستة أشهر من الاختفاء لم تستطع أن تلقي نظر على الجثة لكن البستاني قال إن الجمجمة مهشمة تماما طبعا لم تستطع القاء اللوم على زوجها لأنها لا تتخيل الأستاذ الجامعي الوقور يهوي على رأس كلب ببلطة لكن يظل السؤال هو من فعلها؟ السؤال الثاني المهم هو البوم الصور الذي لدي والذي عرضه عليها أكثر من مرة البوم غريب هو لا يضم صورة أم أو أخ فقط صور أصدقاء وصور أجداد الطريف هو أن كل أجداده منذ اختراع الكاميرا لهم ذات الوجه فقط تتغير الثياب حسب الظروف طربوش ثياب الأربعينات نفس الوجه لا يشيخ ولا يتبدل هل صفاته الوراثية بهذه القوة؟ بالمناسبة لماذا لا يشيخ زوجها؟ حتى بالنسبة لها وهي في الأربعين فقط هناك أكثر من تجعيدة وأكثر من شعر بيضاء لأن السنين لا تمر من دون أثر أما هو وهو في الخمسين من العمر فمن المفترض أن تبدو التغيرات أكثر لماذا يصر على أن ينام وحيدا ولا يسمح لها أبدا بأن تراه أثناء نومه؟ هناك غرفة اتخذها لنفسه في البيت وعندما يحين موعد نومه وهو لا يأتي أبدا إلا بعد نومها هي يدخل الغرفة ويغلقها على نفسه من الداخل وغالبا ما تصحوا بعد لتجده منتعشا متفتحا يجلس إلى مائدة الإفطار ثم هي تعرف أنه من أسرة أرستقراطية ولكن من هم بالزبط لم يزورها أحد قط ولم يتصل بهما أحد وهو الذي تقدم للزواج منها وحده كل الناس يقولون إن أسرة أبو مندور ثرية جدا لكن أي شيء يربط بينه وبين تلك الأسرة سوى الإسم اسم أبو مندور شائع فمن قال بالزبط أنه من تلك الأسرة داتا يوم قابلت في النادي فتاة جميلة وإن كانت تضع المصاحيك بطريقة بلدي بعض الشيء اسمها غادى أبو مندور وقد تطرق بينهما الحديث فعرفت أنها من تلك الأسرة الثرية سألتها عن زوجها هنا تقلص وجه الفتاة بشأن من يتذكر وقالت مختارة أبو مندور؟ دكتور جامع؟ برضا حقيقة مش أدرا فكر حد بالاسم ده إحنا عندنا في العيلة رجال أعمال وتجار كبار ولوقات جيش وشرطة ومستشارين إحنا حتى عندنا ممثل أو اثنين بس أنا ما عرفش حد في سلك الجامعي أبدا بس جايز كما ترى لم تزدها هذه المحادثة إلا قلقا يحب المرء أن يتعامل مع شخص له طول وعرض وارتفاع وجزور أن تكون لزوجها أم تتشاجر معها وخالة تتضايق كلما جاءت سيرتها لكنها تشعر في كل يوم أن زوجها نبت شيطاني شيطاني؟ هذه هي الكلمة هنا تأتي المغامرة التي لا بد منها والتي يطلق عليها القفصيون والسينمائيون اسم المشهد الإكباري لقد قررت أن تلقي عليه نظرة أثناء نومه أمر عجيب أن يكون هذا مطمح زوجة بعد عشر سنين من الزواج لكن الحقيقة هي أنها لم تتمكن قط من ذلك وقد بد لها الأمر غريبا الغرفة تغلق بالمزلاج من الداخل لكن هناك شرفة شرفة مشتركة مع غرفتها هي والتي كان يجب أن تكون غرفتهما والشرفة تغلق بشيش طبعا هذا يسهل الأمور كل لص يعرف أنك تحام الشيش سهل من الخارج إذا كان عندك أداة يمكن أن تنساف في الشق ثم ترفع بها اللسان لأعلى كانت تعاني الفراغ وكان عندها كل الوقت لتحسن طريقتها تتأكد من أن لديها جسما يصلح تضع بعد الزيت على لسان كي لا يحدث ثريراً ثم تختار ليلى مقمرة حتى تتأكد من أن الغرفة ستكون مضاءة لو وجدها في غرفته ليلاً فلا مشكلة لا جريمة لكنها لا تحب أن تجد نفسها في هذا الموقف تشعر بأن اختلاق الأعذار أمراً لا يتسق مع الكبرياء وجاء اليوم الموعود عاد من الخارج كعادته لاذ بالصمت بمجرد دخول البيت إن ظرفه ولطفه يشبهان الحذاء الذي ينزعه على عتبة الباب لا يسمح له بالدخول إنه للشارع فقط عدت لهم الخادم العشاء فجلس يأكلان في صند بالمناسبة لم تعرف قط من يحد اللحوم بهذا القدر عشر سنوات معه وبرغم هذا لم تلحظ إلا الآن أنه لا يكاد يتذوق الخضار أو النشويات أو الحلوة كانت تعلل هذا برغبته في أن يزيد وزنه لكن لماذا يحرص على عدم التهام الخضار لو شئنا الدقة لقولنا أنه نباتي لكن بالعكس حيواني إذا كان هناك مصطلح كهذا بعد العشاء أعلنت أنها تريد أن تنام فقال لها إنه سيعمل بعد الوقت هكذا دخلت غرفتها وراحت تعد دقائق إلى أن تهدأ الشقة الأنوار تنطفئ جو الصمت يعب المكان ثم تسمع صوت باب شرفة غرفته ينغلق تنتظر في الفراش متوترة نصف ساعة على الأقل الآن تنهض تتجه إلى باب الشرفة وتفتحها في حذر نور القمر الفضي الوقور الأنيق يغمر الشرفة النباتات المتسلقة تبدو كأنها أشخاص يتلصصون بانتظار من يدخل وقد دخلت تمشي في بطء وحذر ثم تقف خارج شرفة غرفته أخرجت الأداة الملتوية التي أعدتها في صبر ثم نستها بحذر عبر شق الشيش حركة لأعلى بخفة لقد أجرت البروفة عشر مرات من قبل اللسان يرتفع يرتفع تدفع إلى الأمام ليسقط اللسان خارج مجرى أزاحت الباب بحذر تبتا لقد قامت بتزييت اللسان لكنها نسيت أن تزيد المفاصل ان الباب يحدث صريرا كان خافتا جدا لكنها شعرت كأنها ستجد الإسكندرية كلها تتساءل عما هنالك أخيرا انفتح الباب أكثر إنها ترى الغرفة في وضوح تام ظلها يمتد أمامها طويلا مخيفا وهذا يدل على أنها خططت جيدا النور يدخل الحجر بالكامل سوف ترى زوجها في الفراش تدنو أكثر فأكثر الآن تراه بوضوح تام في ضوء القمر المعدني البارد القاسي في هذه اللحظة سقطت الأداة المعدنية من يدها كادت تصرخ لكنها لحسن حظها وضعت يدها على فمها في اللحظة الأخيرة الآن فقط فهمت كل شيء هذا الرجل يجب أن يموت هذا الشيء يجب أن يموت يجب كنا جالسين في كافيتيريا صغيرة نرشف القهوة كالوبي لا يشربها لأنها تسبب إضرارا للبول في الواقع هو لم يعد يشرب أي شيء على الإطلاق نظر حوله في نهم فنديت النادل وسألته عن مكان الحمام هنا ثم أشرت الكالوبي إلى اتجاه فقال في شيء من الحرج آسف البرستاتة زي ما أنت عارف عارف عارف بس بسرعة هكذا توارأ ورحت أنا أحملك في سطح القهوة الرقراق في القطح لم أنتظر كثيرا عندما اتصل بي كنت أعرف أن هناك شيئا غير طبيعي يحدث في غرفة النوم الضوضاء غير معقولة وكان عندي من الأسباب ما يجعلني أتوقع كارثة لهذا لم أضيع الوقت في التساؤل ولم أهرع إلى غرفة النوم لأرى ما هنالك أنا لا أمئن لقدرات خاصة لدى الكولوبي لكني لا أخذ ما يقول باستخفاف كبير إنه لا يكتب الشعر لكنه يقضي حياته مع الشعراء إنه لا يستطيع أن يقلي بيضة لكنه يحفظ كل وصفات الطهي في العالم. ليس وسيطا لكنه يعرف الف وسيط وفي كل هذا يزعم أنه شاعر طاهي وسيط بارع لهذا لم أضيع الوقت كما قلت وفتحت باب الشقة وسرعان ما كنت على الدرك لحسن الحظ أنني كنت أرتدي ثيابا تصلح للخروج وليس منامة إن ثيابي كانت كلها في غرفة النوم كانت فرصة موتي متاحة في اللحظات التي نزلت فيها لأن السلم كان خاليا لكني في النهاية وجدت نفسي في الشارع ليس مزدحما لكنه ليس مغفرا وسرعان ما وجدت نفسي وسط زحام القاهرة الباعث للطمأنينة حتى لو أراد هذا شيء أن يتبعني فلن يستطيع اختراق هذا الزحام حتى الأشباح لا تستطيع أن تفعل ذلك كان قلبي الآن يخفق بعنف واحتجت إلى وقت لا بأس به كي أستعيد روعي دخلت إحدى الصيدليات وابتعت علبة نترات بما وجدت في جيبي من مال وجلست على مقعد هناك دسست قرصا تحت لساني بينما الصيدلي يرمقني في دهشة ثم طلبت كوب ماء هكذا صار من الممكن أن أعيش بضع دقائق أخرى ماذا أتى بيكالوبي وما دوره هنا؟ ماذا أتى به كل هذه المسافة ودون إنذار؟ ليست الولايات المتحدة هي الدلجمون لو كنت تفهم قصدي ثم كيف أجده؟ لا شيء أربطنا إلا رقم هاتف بيتي لاحظ أن الهاتف المحمول لم يخترع بعد بعد تفكير طويل وجدت أن الحل الوحيد هو أن أعود إلى البيت لن أكون وحدي هذه المرة ولسوف أراهن على أن هذا الشيء لن يهاجمني حتى لو كان معي واحدا فقط أنا أعتقد أن كولبي سيعاود الاتصال لمعرفة ما حدث لا يوجد لديه سبيل آخر من هذا البائس الذي سأرغمه على قضاء الليل معي؟ عزت طبعا هل لديك اقتراح آخر؟ هكذا عدت إلى البناية كانت المجازفة كبيرة لأنني قد أقابل هذا الشيء على الدرج لكني رحت أردد آية الكرسي محاولا أن أحتفظ بالرباطة جأشي لحسن الحظ كان البواب نازلا من السطح الذي استولى عليه بوضع اليد ليقيم مشاريع غامضة هكذا رحت أتبادل معه حديثا سخيفا عن الأشياء التي كانت كذلك ثم لم تعد كذلك وأنا أقرع باب عزة بإصرار أخيرا فتح الباب فرأاني لابد أن قلبه سقط في قدمي لأنه يعرف ملامح وجهي ويعرف الطريقة التي أدق بها الباب عندما يلا عدبت معي النهاردة طب ممكن أعرف السبب الموضوع يطول شرحه انت عارف مواضيعي كان قد تعلم ان الاستسلام هو خير سياسة معي هكذا اغلق شقةه واتجه معي وهو لم يبدل منامته بعد فجلس في الصالة تركته هناك واختلست نظرة داخل غرفة النوم لا يوجد شيء مريد خسانة الفياب مغلقة وكنت اتوقع ان يتم تفتيشها بعناية جلست معه في الصالة وحدثه عن الاشياء التي كانت كذلك ثم لم تعد كذلك وهو يهز رأسه في التعاز ونعاس لسان حاله يقول يا سلام فعلا كل الأشياء كانت كذلك ثم لم تعد كذلك فجأة دق جرس الهاتف فهرعت وأرد حدث ما توقعته جاء صوت كالوبي يسأل ها انت روحت اهو أتمنى ما يكونش في حاجة وحشة حصلتلي لا ما حصلش حاجة بس انت تتكلم من من المطار اتحرك براحتك خلاص الخط الراح ووصف لي مكانه بعناية هكذا ارتديت ثيابا مناسبة أكثر واتجهت إلى الباب أمام نظرات عزة المرتابة المرتعة قلت له بفتور وأنا أغادر الشقة معلش عندي معاد مهم مش حاضر أقعد معي خذ راحتك سلام إن بعض الناس يفتقرون إلى اللياقة بشكل ملحوظ ما الذي يبقي في شقتي وهو يرى أنني مشغول <تصفيق> يعود كالوبي من الحمام وهو غارق في الماء كعادته لا يمكن أن يدخل الحمام من دون أن ينفجر صنبور الماء في وجهه جلس في المقعدة المجاور لي ثم عبث في جيوبه حتى أخرج ثلاث صفحات مجاعدة متسخة وناولها لي سألته في عدم فيه إيه ده؟ قال باسما بوجهه الطفولي الشبيه بوجوه دمي الأطفال بقى الكتاب الكتاب اللي معك مش كامل نظرت للصفحات فوجدت أنها مكتوبة بالعبرية لكن لها ذات الطابع العفاريتي المميز لكل ما وجدته من ذلك الكتاب واضح أنها آخر ثلاث صفحات لأنني لم أقابل أي فجوات في تتابع الأرقام من قبل نظرت له في حيرة فقال لما الكتاب يكمل يبقى أنت في أمان محدش بيهاجم اللي مع النسخة كاملة أبدا وده معنى إيه؟ معنى اللي أنت فهمته نظرت له من جديد وكنت أدس الأوراق في جيبي لكنه انتزعها مني وأعادها لجيبه بابتسامة من طراز ليس بهذه السهولة دنوت منه أكثر وسألته انت إيه اللي جابك هنا؟ عبث في جيوب معطفة كالعادة أخرج عشرات المفاتيح والأوراق وأرجل الأرانب وحدوات الحصان قلت من قبل أن الدهولة لو صار لها اسم لكان سام كولبي إنه من القلائل الذين أشعر أمامهم بأنني وسين جدا أنيق جدا مرتب جدا وافق جدا في النهاية وجد ما يبحث عنه خطاب عليه طابع مصري كتب عليه اسمه وعنوانه انت بديت الشاب ده عنواني عشان يتصل بي انت بتتكلم عن فايز فايز قد ايوه ايوه الصحفي الصحفي اللي مات بدك انه هو لم يسمع الخبر بعد لكنه لم يندهش كثيرا قال لي وهو يعيد محتويات جيوبه الى مكانها بلا نظام حاجة مش غريبة اللي يلعب بالنار لازم يتوقع انها تحرقه قليلين اوي اللي اهتموا باللي هو اهتم بيه وقليلين اوي اللي عاشوا عشان يحكم هو إيه اللي ألهو لك بالزبط؟ قال إنه عنده جزء من كتاب نوكرونوميكا وعايز اللي يترجمهوله لانه مكتوب بالعبرية سألني كمان عن نسخ كتاب إنوخ ترجمة دي كان عايز يعرف تفاصيل العشرين شتان أنت فاهم المواضيع ديت لا يا عم مش فاهم أنا المواضيع دي هتعرفها ما تقلقش بس المصلحتك ما تحاولش تستعجل أنا طبعا ما ردتش على جواب فايز ما حدش بيجاوب عن أسئلة من النوع دوت كتاب إنوخ موجود وسحرة كتير بيستعملوه بس الكتاب ده مش من الحاجات اللي ينفع تبعاتها بالبريد زي ما انت عارف ثم تقلس وجهه فحسبته أصيب بنوبة قلبية لكنه هبى واقفا أنا آسف الحمام البروستاتا زي ما انت عارف تنهدت في ضيق من أين يأتي الرجل بكل هذه السوائل هو الذي لم يشرب كوب ماء منذ قابلته بعد عشر دقائق عاد غارقا في الماء لقد جف لتوه ثم عاد يبتل ثانية جلس وقردث كنت بتكلم عن إيه البرستاتة؟ عن كتاب إنوخ آه الكتاب انا فهمت من جواب فايز ان كتاب نيكرونوميكون جاي تجميعه في مصر تحت إشراف أستاذ تاريخ فجأة معرفش إزاي بقى كل ساحرة نيويورك على علم بالموضوع دوت الكتاب ده حلم كل واحد فيه وده كمان زيه وعشان كده قررت عاجل مصر وأحاول أخذ الكتاب لنفسي ده مشروع عمري وفي ليلة سفري ده مصفديم العظيم ده أمريكي أسوي يعتبر من الخبرة في المجال بتاعنا ولو أتباع كتير في المخبأ اللي هو عايش فيه في بروكلين وداني السلسلة داية ومد يده في جيبه وأخرق قلادة عطيقة لا أعتقد أنها ثمينة لكن يتدلى منها حجر أملس غريب الشكل مصفديم قال لي أن الكتاب دلوقتي بقى شبه كامل وموجود مع دكتور عجوز ورفيع وأصلع عايش لوحده وإن أنا أعرفه كويس وقال لي أن العجوز ده ما يعرفش مدى الخطر اللي هو فيه قال لي أني لازم أتصل بيه وأحذره وإن السلسلة دي بتلمع لما يتحرك شيطان من العشرين شيطان للقتل قدني الصفحات دي وقال لي أنها بتكمل الكتاب وإن الكتاب لو اكتمل بيتل صحبه نوع من الحسانة الشياتين اللي بيتطردك مش حتجرق تيجي جنبك وقتها يا السلام ما كنتش أعرف أن صحرة نيويورك مهتمين بصحتي للدرجات دي دي مصلحة يا حبيبي خايفين تموت فيموت سر الكتاب معاك ما حدش عارف انت حدته فيه منطقي أصدق أنا التفسيرات بتاعت المصلحة دي طبعا ما لقيتش صعوبة إن أعرف مين هو العجوز الأصلع الرفية ده خصوصا ان الصحفي رسلني عن طريقك ولما الطائرة نزلت وخلصت إجراءات الشنط بسيت على السلسلة لقيتها عملة تلمع عرفت وقتها إن فيه خطر بيتحرش بك في اللحظة دي اتصلت بك وطلبت منك ما تقعدش لوحد ومين بقى اللي قالك ان الخطر فوضة نومي؟ ابتسم في خجل وقال وهو يجفف عرقه ده كان مجرد تخمين مش اكتر ابتسمته بدوري الان القصة منطقية نوعا من جديد ملت عليه اسأله وليه ما تسيب ليش الاوراق اللي تكمل الكتاب دي صفقة عندك كتاب ناقص وما يهمكش في حاجة وحيجب لك مصايب وبلاوي وانا عايزه ولو سيبت لك الاوراق النقصة هتقدر تحتفظ بيه للأبد وده اللي انا مش عايزه الكتاب ده فعلا مش مهم لك إنما بالنسبة لنا يبقى مفتاح التون كله أرجوك تدهوني نظرت له قليلا ورحت أفكر فيما يجب أن أقول ثم قلت بصوت مخنوق أنا فعلا مش عايزه أبدا ده كبوس